واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان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 وقد خلقكم اقوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا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 موسوعه ا النابلسي و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا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 إ ن ك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ب ي ت ي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا ت ب ا ر ا